بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين لازلنا نتحدث عن العوامل اللفظية القياسية وقد فرغنا من الحديث عن العامل الأول الذي هو الفعل وذكرنا أن الفعل يعمل مطلقا يعني سواء أكان ماضيا أو مضارعا أو أمرا لازما أو متعديا جامدا أو متصرفا ناقصا أو تاما ربما فاتنا في الدرس السابق أن نعرف الفعل نحن ذكرنا بعض احكام الفعل أو نقول جملة من احكام الفعل المتعلقة بمعمولاته ولم نعرفه طبعا نحن نبدأ فنقول الكلمات تتلف من حروف الهجاء الكلمات تتألف من حروف الهجاء التي يبلغ عددها ثمانية وعشرين حرفا وقيل تسعة وعشرين حرفا وقيل واحدا وثلاثين حرفا يختلف عددها باعتبار حروف العلة هل تعد حروف العلة من حروف الهياء فأولا نقول هل يفرق بين الهمزة والألف؟ هل الهمزة حرف مستقل والألف حرف مستقل؟ طبعا العدد الذي يقول إن الحروف 28 حرفا يعتبر الهمزة والألف حرفا واحدا أما من يقول إن الحروف 29 حرفا فإنه يعتبر الهمزة حرفا مستقلا عن الألف وأما من يعتبر الحروف واحدا وثلاثين حرفا فإنه يضيف الواو والياء إلى الحروف ولا يعتبرها منقلبة عن الألف لأنه نحن نقول الواو والياء حرف واحد ينقلب إلى واو إن سبق بضمة وينقلب إلى ياء إن سبق بكسرة البعض يقول كل حرف مستقل عن الآخر فالألف حرف قائم بذاته والوا حرف قائم بذاته واليا حرف قائم بذاته وبالتالي يصبح المجموع عندنا واحد وثلاثين حرفا إذا أضفنا إلى التسع والعشرين الوا واليا إذا ينضاف الألف والوا والياء للثمانية والعشرين يصبح المجموع واحد وثلاثين حرفا فالحروف مختلف في عددها بناء على هذه النظرية خلاف العدد بناء على هذه النظرية يعني ليس خلافا اعتباطيا من هذه الحروف الهجائية تتألف الكلمة تبنى الكلمة الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف كل قسم من الأقسام الثلاثة يعتبر نوعا قائما بذاته وله يعني علامات تميزه وله تعريف خاص به، وليس، وليست هذه الأقسام الثلاثة متساوية في العمل ولا في الأحكام. فالذي بين أيدينا منها الفعل، الفعل يعتبر أحد أقسام الكلمة الثلاثة الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالفعل أحد أقسام الكلمة الثلاثة. الفعل هو ما دل على حدث، ما دل على معنى. مستقل بالفهم هكذا يعرفون النوعات يقولون الفعل هو ما دل على معنى مستقل بالفهم يعني عندما أقول ضرب أو عندما أقول يضرب إذا تبغى معي شيء أو عندما أقول اضرب فإن المعنى يستفاد من هذه الكلمة دون الحاجة إلى كلمة أخرى ليتضح المعنى فالمعنى هذه الكلمة تدل عليه مستقلة لا تحتاج إلى معاونة كلمة أخرى لتوصل معناها إلى السامع ليفهم معناها إذن الفعل يدل على معنى مستقل بالفهم يعني الكلمة تدل على معنى بذاتها لا تحتاج إلى كلمة أخرى ليفهم معناها منها والزمن جزء منه هذا قيد آخر الزمن جزء منه طبعا الشطر الأول من التعريف يتفق فيه الاسم والفعل الاسم يدل على معنى مستقل بالفهم والفعل يدل على معنى مستقل بالفهم فالكلمات التي هي أسماء تدل على معنى بذاتها لا تحتاج إلى معاونة كلمة أخرى والكلمات التي هي أفعال تدل على معنى أيضا بذاتها لا تحتاج إلى كلمة أخرى ليفهم المعنى منها الأسماء الزمن ليس جزءا من دلالتها زيد محمد كتاب ضرب لا علاقة له بالزمن لا يدل على على على على, على مسمى أو على حدث أو على حدث ومن اتصف به ولكن لا يدل على حدث وزمن الحدث الفعل يدل على معنى مستقل بالفهم مثل الضربة يفهم منه الضرب ويفهم منه زمن الضرب فالفعل يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه الحرف بخلاف الاسم وبخلاف الفعل ما لا يدل على معنى في نفسه لو قلت من لو قلت إلى لو قلت أن هذا الحرف لا معنى له إلا إذا اقترن بكلمة أخرى باسم أو بفعل فالحرف يدل على معنى مع غيره الفعل يدل على معنى في نفسه لكن لا علاقة له بالزبان ليس الزمان جزءا منه الاسم يدل على معنى في نفسه لكن لا علاقة له بالزمان الزمن ليس جزءا منه الفعل يدل على معنى في نفسه لا بواسطة غيره كالحرف ولكن الزمن جزء منه الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر الماضي هو ما دل على حدث في زمن مضى قبل التكلم ضرب الضرب حدث قبل الإخبار عنه المضارع هو ما يدل على حدث يحصل أثناء التكلم أو بعد التكلم يستمر يعني يعني يستمر حدوثه بعد الإخبار أقول يدرس يعني يدرس الآن وهو مستمر في الدراسة في بعض أزمنة المستقبل فالمضارع هو ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال يحتمل زمنين الأمر هو ما دل على طلب حدوث فعل أو على طلب القيام بفعل في المستقبل لما تقول اضرب فأنت أو تقول ادرس فأنت هذا, الـ هذا الـ الأمر يفهم منه طلب القيام بالدراسة متى يمكن القيام بالدراسة بعد الأمر لا يمكن أن تحدث أثناء الأمر ولا قبل الأمر فهذه هي أنواع الفعل الثلاثة وهذا تعريف الفعل وتعارف أنواعه الثلاثة أما بقية الأحكام فهي كما ذكرنا من حيث رفعه للفاعل أو نائب الفاعل أو الاسم ومن حيث نصبه للمفعول أو غير المفعول قلنا الفعل يأخذ مرفوعا واحدا ويأخذ منصوبا أو منصوبات كثيرة <تصفيق> العامل الثاني من العوامل الآن نبدأ بالعامل الثاني من العوامل اللفظية القياسية اسم الفاعل اسم الفاعل هو ما دل على حدث ومن اتصف بالحدث ضارب يدل على ماذا, ضارب على ماذا يدل يدل على الضرب ومن قام به نعم. قارئ يدل على ما يطل يطل يدل على قراءة ومن قام بها إذن اسم الفاعل عبارة عن اسم يدل على حدث نعم. ويدل على من قام بهذا الحدث أو اتصف به طبعا اسم الفاعل يشتق من الفعل نعم. يشتق من الفعل ويدل على الحدوث اسم الفاعل يدل على الحدوث ولذلك يشترك مع الفعل في, هذه في هذا الجانب ولذلك يعمل عمل الفعل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل الذي اخذ منه الـ الـ الذي يشترك هو وإياه في اصل الاشتقاق لا نقول الذي اخذ منه إن قلنا ان كنا كوفيين فالقول يعمل عمل الفعل الذي اخذ منه صحيح لان الكوفيون لأن الكوفيين يعتبرون الفعل الماضي هو أصل الاشتقاق أما البصريون فيقولون المصدر هو أصل الاشتقاق فاسم الفاعل يعمل نفس عمل الفعل الذي يشترك معه في الاشتقاق قيل في تعريفه هو ما اشتق من فعل لمن قام به الفعل أو قام بالفعل يعني, يعني الآن تقول ضارب. هذا اشتق من ضرب من المصدر ضرب اشتق من المصدر ضرب طبعا لما نقول اشتق من فعل لمن قام به الفعل هذا تعريف من هذا تعريف الكوفيين, الكوفيين يقولون اشتق من فعل الكوفيين يقولون أصل اشتقاء الفعل أما البصريون فيقول اسم الفاعل هو ما دل على حدث ومن قام به على معنى الحدوث يعني يدل على الحدوث والتجدد اسم الفاعل ضرب يدل على أن الضرب وجد بعد ان لم يكن موجودا قارئ يدل على من قام بالقراءة ويدل على أن القراءة وجدت بعد ان لم تكن موجودة فهو إذن من حيث المعنى كالفعل يفيد الحدوث لكن لا يدل على الزمن يعني يدل على جانب من دلاله الفعل الفعل يدل على الحدث وزمنه اسم الفاعل يدل على الحدث وفاعله ماشي طيب اما الاسم فلا يدل على حدث؟ الاسم يدل على المسمى ايه. كيف نعرف اسم الفاعل او كيف نصوغ اسم الفاعل الفعل الذي هل يعمل في اسم الفاعل نعم هل يعمل فيه أو لا يعمل قلنا المعمولات القياسية والمعمولات السماعية التي هي أسماء تعمل في غيرها ويعمل فيها غيرها المعمول الذي يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره هو الحرف إن شاء ويلحق به اسم الفعل سيأتي اسم الفعل نأتي إليه في آخر العوامل القياسية أصلا هو بنيه حتى حتى الشيخنا الفعل الدرس الماضي الباب الماضي الفعل يعمل وهو معمول لغيره. معمول لغيره نعم فقط الحروف وأسماء الأفعال تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها أصلا أسماء الأفعال بنيت لأنها شابهت الحروف في هذا الجانب أسماء إيه اسم فاعل اي اسم هذا الاسم الفاعل لكن ليس اسم فاعل اسم فاعل الذي راح ندرس في عندنا اسم فاعل وفي عندنا اسم فعل اسم الفاعل غير اسم الفعل اسماء الفاعلين هذا جمع وهناك اسماء الافعال افعال جمع فعل وليس جمع فاعل ماشي يعني الذي لا يعمل فيه اسماء الأفعال لا يعمل فيه غيره يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره فهو شابه الحروف من هذه الناحيه فبنيه طيب أما اسم الفاعل فهو يعمل عمل الفعل يكون عاملا في غيره ومعمولا لغيره لا اشكال في ذلك ضارب زيد ضارب عمرا زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه ضارب خبر مرفوع بالابتداء أو بالمبتدا. هناك مذهبان. البصريون يقولون المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا. المصنف رحمه الله رجح أن المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء. فيكون كل منهم مرفوع بعامل معنوي. فالخبر مرفوع. مرفظارب الخبر مرفوع على ترحيه الضمر. فاعله مستتر تقدره هو راجع إلى زيد عمرا مفعول به لضارب منصوب كأنك تقول زيد يضرب عمرا زيد يضرب عمرا زيد ضارب عمرا ضع مكانه الفعل يضرب زيد يضرب عمرا فضارب أيضا فيه فاعل مستتر وأيضا يصبح نقول يضرب زيد عمرا نفس جملة يعني ما في إشكال لو جاء وحده الآن الان لماذا اعتبرت الفاعل مستتر لأنه مذكور سابقا لكن ان لم يكن مذكور سابقا لابد من التصريح به طيب هل يسوغ قولك ان ضرب زيد عمرا ما في اشكال زيد لكن لكن لكن هنا الفاعل لكن هنا هناك شروط لإعمال اسم لمجيء اسم الفاعل اولا ستأتي في بحث اسم الفاعل يشترط أن يتقدم عليه نفي او استفهام مثلا او يعتمد على شيء قبله لا يأتي في اول الكلام على مذهب البصريين طيب يا لا يصح القول مثلا زيد ضارب حمرا ألا القول ان أن ان زيد هنا مفعول فاعل لا لا يصح ضارب مقدم لا يصح المفعول يمكن أن يتقدم أو يتأخر على الفعل، على الخبر، على الفعل وعلى الفاعل. أما الفاعل لا يتقدم على الفعل. مطلقا الفاعل لا يستقدمه على الفعل. إذا تقدم الفاعل على الفعل خرج عن دائرة الفعل وتحول إلى مبتدأ. ويصبح الفعل رافع لضمير مستتر راجع إلى المبتدأ. هذه من أحكام الفاعل أنه لا يتقدم على عامله. ماشي شيخ طيب الآن كيف أعرف اسم الفاعل تقول لي اسم الفاعل هو ما دل على حدث ومن قام به طيب كيف أتعرف عليه عندما أقرأ كتابا اسم الفاعل لا يخلو إما أن يكون مأخوذا من مصدر ثلاثي وإما أن يكون مأخوذا من مصدر الرباعي او خماسي او سداسي او, س... أو سباعي يمكن يكون سبع حروف <تصفيق> إن, كان ال... ان كان فعل اسم الفاعل ثلاثيا الان ضرب ثلاثي, ثلاثي. اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل ضرب آه. اسم الفاعل منه ظالم قتل قاتل. أكل. اكل هذه الصيغه بالنسبة للثلاثي إن كان ثلاثيا فالخطب فيه يسير يكون اسم الفاعل على وزن فاعل أما إن كان زائدا على الثلاثي رباعي أو خماسي أو سداسي طبعا الفعل يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا وسداسيا ولا يتجاوز لا يوجد عندنا فعل يتالف من أكثر من ستة حروف الأفعال تنتهي عند ستة حروف تستطيع أن تأتي بفعل مؤلف من ثمانية حروف أو سبعة حروف؟ حاول. استخراج. هذا مو فعل استخراج. استخرج. استخراج اسم. ها؟ لا يوجد فعل يتالف من أكثر من ستة حروف. ولا يوجد اسم عربي يتالف من أكثر من سبعة حروف. ذاك استخراج اسم. زاد على الستة حرف واحد فصار مؤلف لسبع سبع حروف لانه اسم استخرج حرف مؤلف من ستة فعل فهو مؤلف من ستة حروف الأسماء تنتهي عند ستة حروف والأفعال تنتهي عند ست عند ستة حروف ينتهي عدد حروفها عند ستة حروف والأسماء ينتهي عدد حروفها عند, حروف حروف عند سبعة حروف ولا تتجل. وأقل ما يتالف منه ثلاثة حروف لا يوجد اسم يتالف من أقل من ثلاثة حروف أو فعل يتالف من أقل من ثلاثة حروف إلا إذا كان أحد الحروف محذوف لعلة صرفية مثل مثل تقول يد يد هذا تقول هذا اسم مؤلف من حرفين فمون نقول هناك حرف ثالث لكنه محذوف اصلا فما ون يون أيضا قم هذا فعل مؤلف من حرفين نقول أصلها قامة أصل قوم عذفة الواو لالتقاء الساكنين أما لا يوجد عندنا فعل مؤلف من حرفين أو اسم مؤلف من حرفين الأسماء المؤلفة من حرفين تبنى وكذلك الأسماء المؤلفة من حرف واحد تبنى لأنها شابهة الحروف في الوضع <تصفيق> إذا إن كانت اسم الفاعلي ان كان فعله ثلاثيا صار فاعل ان كان رباعيا مثل دحرجه او خماسيا مثل انطلقة او كان سداسيا مثل استخرجه كيف نصوغ منه اسم الفاعل اتوقع, أتوقع نقول بصيغه منفعل مدحرج ناتي اليه آه. الى الكلمه إلى الفعل المؤلف من أربعة حروف فما فوق. إن كانت في أوله همزة وصل، كانت في أوله همزة وصل نحذف الهمزة ونضع مكانها ميم مضموم مثل طلاقة في في أوله همزة نحذف الهمزة ونضع ميم مضموم في أوله نقول من ثم نكسر ما قبل آخره نقول منطلق طالق كذلك استخرج نحذف الهمزة ونضع ميم ضموه في أوله ونكسر ما قبل آخره يصبح مستخرج. إن لم توجد في أوله همزة نضع في أوله ميم ضموه ونكسر ما قبل آخره مثل دحرجة مدحرج كسر مكسر بهذا الشكل يصاد اسم الفاعل اسم الفاعل يعمل عمل, عمل عمل فعله المبني للمعلوم ضارب يعمل نفس عمل ضربة، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. طبعا اسم الفاعل قد يصاغ من فعل لازم، فاذاهف، فيأخذ فاعلا فقط. زيد ذاهب أبوه. زيد المبتدا مرفوع على مترفه الضمة. ذاهب خبر مرفوع على مترفه الضمة. أبوه فاعل ذاهب مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الستة وهو مضاف والهاء بالمتصل بابلي على الضم في محل زيد ذاهب في محل جر مضاف إليه زيد ذاهب أبوه يعني يعني ذاهب هنا للاب للاب اي للأب نعم والجملة جملة ذاهب أبوه صارت خبر لزيد يعني يمكن أن تقول زيد ذاهب فيصبح ذاهب خبر وفيه ضمير مستتر راجع إلى زيد هو الفاعل مثل كما تقول زيد ذهب زيد مبتدا وذهب فعل ماضي من على الفتح أو, أو, أو ذهب زيد لا ذهب زيد غير زيد ذهب ذهب زيد الفاعل هنا ظاهر ذهب زيد مثل ذهب أبوه أما زيد ذهب ذهب فعل ماضي من على الفتح والفاعل مستتر راجع إلى زيد زيد ذاهب نفس الكلام ذاهب والخبر مرفوع على مترفئه الضم والفاعل فيه مستثل راجع إلى زيد. طيب هذا هو اسم الفاعل طبعا اتى به بعد الفعل مباشرة طيب دقيقة اتى باسم الفاعل بعد الفعل مباشرة لكونه مشتق من فعل مبني للمعلوم فهو مقدم على اسم المفعول وعلى الصفة المشبهة ولكونه يعمل عمل الفعل طيب لماذا أخره قلنا الفعل يعمل بلا شروط بينما اسم الفاعل له شروط الشروط عندما نقرأ شرح لهذا المتن أو نقرأ كتاب موضوعات سنتطرق للشروط الآن يكفينا أن نعرف ما هو اسم الفاعل وما هو عمله وكيف يصاغ وهو بالفعل لأنه يعمل عمل فعل وهو مصوغ من فعل مبني للمعلوم والمبني للمعلوم مقدم على المبني المجهول. طيب الآن ويقول والثاني اسم الفاعل عرفنا اسم الفاعل هو ما دل على حدث وصاحبه اشتق طبعا من المصدر طبعا المصنف المصنف والشراح الذي يشرح الكتاب قال اسم الفاعل يؤخذ من الفعل المذهب المشهور الذي عليه الكتب المتاخره ان اسم الفاعل يؤخذ من المصدر الذي اخذ منه الفعل طبعا الذي يقول اسم الفاعل اخذ من المصدر فهو جار على مذهب البصري والذي يقول اسم الفاعل اخذ من الفعل جالا على مذهب الكوفيين هناك مذهبان في المسألة بين النحات <تصفيق> ولدى الترجيح بين المذاهم نجد أن مذهب البصريين أقوى بكثير من مذهب الكوفيين هذا يطلب في علم الصرف هل الأصل اشتقاق الفعل أم المصدر هذه المسألة تطلب في علم الصرف قال والثاني اسم الفاعل فهو يعمل عمل فعلي المعلوم لأنه إذا ضارب يعمل نفس عمل ضربة، مستخرج يعمل نفس عمل استخرجه، نحو مثال نحو كل حسود محرق حسده عمله، كل حسود كل اسم مبتدا مرفوع على ترف الضم وهو مضاف حسود مضاف إلى مجروع عن جره الكسرة. محرق خبر مرفوع على ترفيه ترفعه الظاهر على آخره وهو اسم فاعل احرق حذفنا الهمزة التي هي حرف زيادة وضعنا مكانها من مضمومة كسرنا ما قبل الاخر صار محرق حسده حسد هذا حسد فاعل كأنك تقول يحرق حسده عمله حسد فاعل مرفوع على رفعه الضمه فاعل اسم الفاعل فاعل محرق مرفوع على رفعه الضمة وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل ير مضاف اليه عمله هنا مفعول به لمحرق منصوب على الفصب الفتح الظاهره على اخره عمل مضاف هذا وهو في محل ير مضاف اليه طبعا اذا عرفنا الآن كيف يصاغ اسم الفاعل وكي وكيف يعمل اسم الفاعل طبعا بقيت الشروع ومن أين يؤخذ اسم الفاعل من أين يشتق من المصدر الراجح ان يشتق من المصدر وأنه يدل على حدث وصاحبه أما الشروط فنرج الحديث عنها إلى قراءة أحد شروح هذا المتن وإلى كتب الموضوعات التي تعنى بعلم النحو موضوعا طيب طبعا قلنا اسم الفاعل كيفية صياغته نرجع إلى كيفية الصياغة حتى نستذكر إن كان ثلاثي يكون بصياغة فاعل وإن كان أكثر بثلاثي يكون قسمين قسمين إن كان أوله همز تقلب هذه الهمز ميم مضمومة إن كان همزه زائدة او همزه وصل همز وصل مثل انطلقة همزه زائدة مثل أكرمة فالهمزة هنا زائدة اصل كرومة فالهمزة إن كانت همزة وصل أو كانت حرفا زائدا تقلو تحذف ويوضع الميم بمكانها أما إذا كانت حرفا أصليا فتبقى على حالها مثل أكلة أكلة لا لا همزة أصليا تبقى على حالها طبعا الثلاثي أكلة نعم تقلد ميما ميما مضمومة ويكسر مع قول الآخر لو لو قلت اكله اكله صار رباعي اه اكله المؤكل مؤكل فتبقى الهمزه على حالها لا تعرف لانها حرف اصلي بينما احرقه اه احرق الهمزه هنا اصل حرقه الهمزه حرف زائد ولذلك نحذفها ونضع مكانها الميم نقول محرق نعم واضحه الفكره يا شيخ فالهمزه قد تكون اصليه وقد تكون زائدة وقد تكون همزة وصل إن كانت أصلية تثبت لا تذهب لأن هذه علامة الحرف الأصلي أنه يبقى في كل تصاريف الكلمة وإن كانت زائدة يؤتى مكانها بالميم المضمومة وإن كانت همزة وصل يؤتى مكانها بالميم المضمومة أيضا طيب الآن لو قلت لك هات اسم الفاعل من كسر مكسر طيب اسم الفاعل من استخرج مستخرج اسم الفاعل من اصطفى اصطفى اصطفى مصطفى مصطفى ولا كسر ما قبل الاخر ايوه اسم الفاعل ما تكسر مصطفي اي اسم, اسم فاعل مصطفى اسم مفعول مصطفي اسم فاعل مصطفى مصطفى اسم الفاعل من قضاء. قضاء قاضي. أيوة. طيب هذه الأسماء الفاعل كلها أيضا يعني سهلة يعني ليست صعب الموضوع م. ليس صعب م. تعمل نفس عمل الفعل المبني للمعلوم م. الذي يشاركها في أصل اشتقاقها. واضح الفكرة هذه. واضح. ننتقل إلى عامل الثالث. بسم الله. والثالث يعني المعمول العامل الثالث. م. من العوامل اللفظيه القياسية اسم المفعول اسم المفعول يدل على حدث ومن قام بالحدث نفس اسم الفائل لا ومن وقع عليه الحدث حسنت. اسم الفعل يدل على حدث ومن قام بالحدث اسم الفاعل يدل على حدث ومن وقع عليه الحدث اسم المفعول وبالتالي اسم المفعول لا يصاغ من فعل لازم مذهوب ما تجي مذهوب به إيه مذهوب به آه. من آه من أذهب من ذهب إذا مذهوب به آه. إذا إذا عرته لابد أن تأتي إذا أتيت به من فعل لازم آه. لابد أن تأتي معه بجار ومجور أما إذا صوته من فعل متعد لا تحتاج إلى جار ومجور أقول آه منوم عليه منظور به منظور به طبعا هذا اسم مفعول منظور به فدائما اذا صغ الفعل لازم لابد من جار ومجرور يتعلق به إذا صغ الفعل متعدي لا يحتاج الى جار ومجرور اسم, عمل اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول مضروب يعمل هل نفس هل عمل ضرب لا نفس عمل ضربه اثبات اسم الفعل هو الذي يعمل نفس عمل الضرب ضرب ماذا يعمل ضرب يأخذنا الفعل مضروب ايضا يأخذنا الفعل طيب هل ضرب تاخذ مفعول به ضرب المفعول به يصبحنا الفعل ضرب زيد ايه؟ هنا ايضا مضروب زيد نائب فعل مضروب زيد ولذلك قدم اسم الفعل لأنه مشتق من, من فعله المعلوم بينما هذا مشتق من الفعل المبدل المجهول إذن على معنى الحدوث أيضا اسم المفعول يدل على تجدد على حدوث الشيء بعد أن لم يكن مضروب يدل على أنه ضرب بعد أن لم يكن مضروبا منوم عليه يدل على انه نيم عليه بعد ان لم يكن قد نيم عليه يعني يدل على تجدد على الحدوث يدل على صفه لمن وقع عليه الحدث ويدل بنفس ويدل بنفس الوقت على الحدوث فاسم المفعول يعمل نفس عمل فعله المبني للمجهول ضرب زيد ضرب فعل ماضي وابني المجهول مبني على الفتح زيد النائب فاعل أمضروب زيد الهمز حرف استفهام مبني على الفتح مضروب مبتدأ طبعا إذا سبق استفهام أو نفي يأتي مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلى رفعه ترفعه الضم على آخره زيد النائب فاعل سدما سد الخبر آه ما نقول حل ما حده سد الخبر هذا في خاص في اسم الفاعل واسم المفعول هذا موضوع سيأتي فيما بعد إن شاء الله لكن <تصفيق> نجد أنه مضروب عمل نفس عمل ضريبة. واضح الفكرة؟ جميل، جميل. إيه، أيضاً مستخ من أصعب الأبواب كانت علي هذه اسم الفاعل اسم الفاعل كنت. وهي من أسهل الأبواب حقيقة، إنما الصعوبة تأتي من من من جهة المعلم وليس من جهة المتعلم. عزكي. المعلم. ما عنده تصور واضح يستطيع ايصاله إلى الطالب فدائما تكون الإشكالية في المعلم يعني أي فكرة علمية أعتني أدري أنها تؤثر في الإعلام أي فكرة علمية إذا كانت غير واضحة فلا تقول لا تتهم الفكرة اتهم من يعلمها أولا يمكن الا لا تكون واضحه لديه وبالتالي لا يستطيع أن توضحها للاخرين ها. الان هذه من اسهل الابواب اسم الفاعل واسم المفعول من اسهل الابواب كيف يصاغ اسم المفعول الامر فيه سهل مثل خطوات اسم الفاعل تماما ان كان اسم المفعول ماخوذا من مصدر ثلاثي يعني ان كان الفعل الذي يعمل عمله ثلاثي فيصغر على وزن مفعول ضرب ضرب مضروب. لا, لا يؤخذ من ضربه يؤخذ من ضربه ضرب اسمها طيب أوكيلا. أكلة. أوكيلا ما اكل اكل ماكولا انطلق هذا, هذا لازم منطلق به آه. منطلق عليه الطريق منطلق عليه الناس انطلقت عليه طيب استخرج استخرج مستخرج منه مستخرج لانه متعدي اذن ان كان الفعل ثلاثي يصاغ على وزن المفعول ضرب مضروب اكل مأكول درس مدروس فهم مفهوم ان كان الفعل ليس ثلاثيا مثل دحرجه فاسم المفعول يصاغ بإضافة ميم مضمومة في أوله كاسم الفعل وفتح مع قبل آخره موس مدحرج رج اسم الفعل مدحرج بكسر مع قبل آخره الفرق بينه وبين اسم الفعل الفتحة أو الكسرة التي قبل الآخر فقط مدحرج هذا وقع عليه الفعل وقعت عليه الدحرج الدحرج هو الذي قام بالدحرج واضحة هذه ايضا إن كان في أوله همزة وصل أو همزة زائدة حرف زائد تحذف الهمزة الزائدة مثل اكرم مكرم أيوة نحذف الهمزة ونضع مكانها مضمون أو مثل استخرج هذه همزة وصل مستخرج نحذف همزة الوصل ونضع مكانها ونفتح ما قبل الآخر أما من حيث العمل قلنا هو نف... يعمل منطلق نفس عمل منطلق, منطلق, منطلق عليه قلنا إذا كان الفعل لازما فلا بد من ذكر جار مجرور معه مثل مثل لأن مثل, مثل مذهوب به آه آه مثل منوم عليه إلى مست... مستخرج مستخرج مستخرج استخرج زيدون المالع يستخرجون الذهب يستخرجون درر العلم فهذا متعدي بنفسه فاسم المفعول منهم مستخرج اسم الفاعل مستخرج سهله الصياغة سهلة جدا وشيقة اذا في الشروط والعمل كسم, كسم الفاعل تماما حتى الشروط التي تشترط فيه في بعض الشروط ستأتي نفس الشروط اسم الفاعل الفرق بينه وبين اسم الفاعل ان هذا مصوغ من مبني المعلوم وهذا مصوغ من مبني المجهول عمل فعله المبني المعلوم وهذا يعمل عمل فعله المبني المجهول هذا على وزن فاعل هذا على وزن مفعول طيب يقول واسم المفعول قلنا في تعريفه هو ما دل على حدث ومن وقع عليه الحدث مثل مضروب يدل على الضرب ومن وقع عليه الضرب يعمل عمل فعله المجهول المبني للمجهول مضروب يعمل نفس عمل ضريبة يقول كل تائب مقبولة توبته كل مبتدا طبعا مبتدأ كله مبتدا, مبتدأ مرفوع, مرفوع, مرفوع بالابتداء وعلى مترفعه الضم الظاهر على آخره تائب وهو مضاف مجرور, مجرور بالمضاف وعلى مجره الكسر الظاهر على آخره تائب مقبولة خبر مرفوع بالمبتداء على مذهب البصلين بالابتداء على مذهب المصنف وهو اسم مفعول مقبول مقبولة مقبولة, نعم مقبولة اسم اسم المفعول طبعا نقول في عرابه خبر مرفوع خبر مرفوع وعلى مترفه الضمة نعم وهو اسم المفعول توبته نا نافع مرفوع توبته نافع مرفوع على ترفيه الضم الظاهر على آخره توبته مضافه لهذا المرتبط الابن على, على الضم في محل جر مضافله كما تقول تماما كل تائب تقبل توبته نعم كل تائب تقبل توبته نعم. أي نعم بهذا الشكل أظن أننا قد استوفينا الحديث عن اسم المفعول من حيث التعريف ومن حيث العمل ومن حيث الفرق بينه وبين اسم الفاعل أما الشروط قلنا نحن لا نتكلم عن الشروط الآن نحن يكفينا معرفة حقيقة اسم الفاعل واسم المفعول وكيفية صياغة اسم المفعول وكيفية عمل اسم المفعول لأننا لا نزال في دائرة الابتداء في المعرفة ننتقل الآن إلى العامل الرابع من العوامل اللفظية القياسية وهي الصفه المشبهة الصفه المشبهة أولا جاءت هذه التسمية سميت صفة مشبهة لأنها تشابه اسم الفاعل تشابه اسم الفاعل اسم تشابه اسم الفاعل من حيث المعنى فإنها تدل على من ومن, ومن, أ... ومن اتصف بها ومن اتصف بالفعل آه. آه وتشبه اسم الفاعل ايضا في الافراد والتثنيه والتذكير والتانيث طالب ضارب طالبان ضاري... هذا اسم فاعل ي... ي... ي... يذكر ويؤنث ضارب ضاربه آه. يثنى ويجمع ضاربان ضاربتان آه. ضاربون واريات ايضا الصفه المشبهه تذكر يعني. وتؤنث وتثنى وتجمع وتفرد. طيب. طيب اسم المفعول مضرب مضربة مضربة. يختلفنا. يختلف. أيضا اسم المفعول يذكر ويؤنس ويثنة. كل اسم المفعول في, في في العمل والشروط كاسم الفاعل. مم. الفرق بينه وبين اسم الفاعل أنهم هذا مبني للبجول وهذا مبني للبفؤ. وياك قدي. طبعا قدي على اسم المفعول على الصفة المشبهة لأن اسم المفعول في العمل والشروط كاسم الفاعل. أما هي فإنها تختلف في شروطها وتختلف في وزنها عن اسم الفاعل ولذلك أخرت اسم الفاعل يرفع وينصب اسم المفعول يرفع وينصب يمكن أن إذا كان الفعل متعدي إلى مفعولين أحدهم يكون نائب فاعل والثاني يكون مفؤول به ثاني ظلنت زيدا قائما قرنت فعل ماضي ابن المجهول فعل ماضي منصوب ما السكون على بالتاء والتاء ضمن المتصول على الضم في محر رفع فاعل زيدا المفعول به أول قائما مفعول به ثاني لو بنيت الفعل ظن ظننت للمجهول أقول ظن زيد قائما المفعول الأول صار نائب فاعل الثاني بقي منصوبا لو صغت من, من ظن اسم مفعول أقول زيد مظنون لا زيد مظنون قائما طيب أي نائب الفاعل نائب الفاعل مستتر زيد متقدم زيد مبتدا مظنون اسم خبر نائب الفاعل غير مستتر تقديره هو راجع إلى زيد وهو المفعول الأول قائما المفعول الثاني فاسم الفاعل اسم المفعول مرتبط ارتباط قوي باسم الفاعل الصفه المشبهه اشبهت اسم الفاعل قلنا في كونها تدل على على من اتصف بالفعل بهذه بها من اتصف او من قام من اتصف بها من اتصف هي من اتصف بها, من اتصف بها وتشبه اسم الفاعل في التذكير والتينيث والإفراد والتثنية والجمع لكن اسم الفاعل نقول في تعريفه أنه يدل على الفعل ومن قام بالفعل على فعل... معنى الحدوث إينا. يعني يدل م... اس... ليس صفة صفة صفة ولكنها تفيد الحدوث والتجدد اسم الفاعل صفة ولكنه يفيد حدوث الشيء بعد أن لم يكن موجودا قلنا آكل قائل. يدل على حدوث الأكل بعد أن لم يكن حاصلا آه. كل يدل على أنه حصل له الأكل بعد أن لم يكن. أما الصفّة المشبهة فهي تدل على الثبوت والاستمرار. وهل هي فعل شيء؟ لا ليست فعل. وإنما هي اسم يعمل عمل الفعل. الصفّة المشبهة تؤخذ من فعل لازم لا تؤخذ من فعل متعدّي. الاسم فعل شيء فعل. قام أكل. يعمل عمل الفعل ليس فعل. اسم يعمل قلنا يعمل قائم يعمل عمل قام لكنه في الأحكام. كثير من الأحكام أحكام هو أحكام الاسم اسم المفعول أحكام أحكام الاسم ولكن يعمل عمل الفعل الصفة المشبهة أحكام هو أحكام الاسم ولكنها تعمل عمل الفعل فيفرق بين الفعل وبين ما يعمل عمل الفعل ولكنه ليس فعل طيب الصفة المشبهة ما هي الصفة المشبهة هي ما دلة ما على وصف ومن اتصف به من المصدر ليدل على وصف الله ما اشتق من المصدر ليدل على وصف ومن اتصف به تقول الى الان هي كاسم الفاعل ايضا اسم الفاعل ما من المصدر ليدل على وصف ومن اتصف به تختلف عن الفاعل في القيد الأخير ما مشتقه من المصدر ليدل على وصف ومن اتصف به على جهة الثبوت والاستمرار اسم الفاعل على معنى الحدوث هذا الفارق وبالتالي الصفة المشبهة لا تصار من فعل متعدي لا تصار من فعل لازم فقط أما اسم الفاعل يصار من المتعدي ومن التام ومن الصحي ومن ومن المتعدي ومن اللازم ومن التام ومن الناقص الصفه المشبهه لا تصاغ الا من الفعل اللازم احيانا تاتي على وزن اسم الفاعل مثل طاهر زيد طاهراً قلبه أي طاهر قلبه هذا طاهر ماخوذ من طهره طهر فعل لازم طهر قلبه زيد ضامر البطنه فأخذ من ضمرة فهي في الوزن كسم الفاعل طاهر وضامر على وزن فاعل وأحيانا لا تكون على وزن اسم الفاعل مثل حسن زيد حسن الوجه زيد ظريف خلقه حسن وجهه فإذا الصفة المشبهة من حيث الوزن تارة تجاري اسم الفاعل وتارة لا تجاري اسم الفاعل في الوزن طيب الان شيخ الان طهرا هذا فعل متعدي او لازم فعل ممتعد. لازم طهر قلبه لا ياخذ مفعول به طهر القلب طهر قلب فلان طهر بالضبط أه. مثل حسن وجهه طهر مبني المجهول لا ما هو مبني المجهول كيف كيف يبن الفعل للمجهول طهر فالفعل للمجهول بضم اوله وكسر ما قبل اخره اذا كان ماضيا وفتح ما قبل اخره اذا كان مضارعا الان ضرب ضرب ضربه اضم اوله واكسر ما قبل اخره طيب يضرب يضرب يضرب اضم اوله وافتح ما قبل اخره في المضارع اما هذا طهوره اوله مفتوح وما قبل اخره بضموم ما لا علاقة له بالمبنى المجهول لا من قريب ولا من بعيد طهورة طيب اسم طهورة فعلة شيخ طهورة فعل ماضي يطهر طيب لو قلنا يطهر تكون أيضا لازم ايضا لازم يطهر قلب فلان يطهر يطهر الاناء طهور الإناء يطهر الإناء فعل لازم ولا لا ف الصفر المشبهة تصارع من فعل لا. ما يظهر. ما ما يجي ما لا يظهر غلط. لحم. لا يجي على هذا. طهورة. طهورة. فعل أصيلنا طهورة. لكن بعض الأفعال <تصفيق> تكون طاهر. تكون طاهر الصفر المشبه على وزن طاهر. مثل حسن زيدون حسن وجهه تعمل نفس عمل فعلها. زيد طاهر قلبه طاهر يعمل نفس عمل طهورة ماذا لن نقول أنها اسم فاعل ولا انتهي ليست اسم فاعل لها أحكام تختلف عن أحكام اسم الفاعل منها أنها تدل على الثبوت من حيث المعنى ومنها أنها كثير من صيغها ليست على وزن اسم الفاعل فعلا لو قلنا زيد طاهر قلبه لا يدل أنه ان طهوري هنا حدثت اي انما وصف دائم مستمر وكذلك حسن نخبر حسن وجهه تفيد أن الحسن امر موجود ثابت وانت تخبر عنه اي نعم بينما ضارب يشعرك أنه فعل الفعل بعد ان لم يكن موجود فالصفه المشبهه باسم الفاعل هي في الشروط كاسم الفاعل لا بد ان تعتمد على شيء قبلها لابد طبعا ستأتي شروط اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة في الشرح إن شاء الله وما عملها صفة المشبهة نفس عمل فعلها فعلها يرفع فاعل فقط لأنه لازم هي أيضا ترفع فاعل ما لا عدى مفعول به لا الفعل اللازم لا يرفع مفعول يكتفي بالمرفوع أقول زيد طاهر قلبه زيد مبتدا طاهر خبر قلبه فاعل لطاهر مرفوع على أن ترفعه الضمة قلبه مضاف الهاء مضاف اليه كما اقول زيد طهور قلبه, قلبه. زيد حسن وجهه كما اقول زيد حسن وجهه لكن, لا لا لا لكن مثل اسم فاعل مثل نقول زيد ذاهب ابوه هذا اسم فاعل لان الذهاب حدث على فعل لن الذهاب هنا دل على حدوث فعل تجدد يعني دل على شيء اما متجدد ليس, ليس صفه صفة, صفة صفة ولكنها صفة متجددة لكنها هنا في الصفة المشبهة صفة ولكنها ثابتة هي كلها صفة اسم الفاعل يوصف به والصف المشبه يوصف به يعني, يعني زيد ذاهب أبوه ليس على الدوام أن زيد ذاهب أبوه إيه أنا ما يمكن أن لا يذهب الفرق بين الصفَ المشبهة واسم الفاعل من جهتين الجهة الأولى أن اسم الفاعل يدل على الحدوث بينما الصفر المشبهة تدل على الدوام والاستمرار هذا أقوى فارق بين الصفر المشبه الفارق الثاني أن اسم الفاعل يخضع لميزان معين إما على وزن فاعل في الثلاثي أو على وزن مفعل مكرم أو مستخر تضيفين في أوله وتكسر مع قوته في غير الثلاث بينما الصفر المشبهة لا يمكن أن لا تكون على وزن اسم الفاعل يمكن أن تأتي على الوزن ويمكن أن تخالف الوزن طب هل هي محصورة أو زالها السفر المشبهة أي محصورة على وزن فاعل وعلى وزن فعل وعلى وزن فعيل آه فقط أي يعني زيد طاهر قلبه أي حسن وجهه ظريف خلقه أي آه آه آه فاعل فعل فعيل أي نعم حسن فعل واضحة إذن الصفر المشبهة تعمل نفس عمل فعلها طبعا لا ينحتاج إلى أن نقول مبني للمجهول أو مبني للمعلوم لأنها تأخذ من فعل لازم والفعل اللازم في الغالب لا يكون إلا مبنيا للمعلوم طهرة له طهرة قلبه لا, لا, لا يوجد مفعول به لكي يبنى للمعلوم لكي يتعدى مفعول به طيب تعمل عمل فعلها اللازم طبعا نحو العبادة حسن ثوابها العباده مبتدا حسن خبر ثواب فاعل حسن مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهره على اخره ثواب مضاف لها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه كما تقول العباده يقول حسن خبر وهو صفة مشبهة لو قلت ما في إشكال لكن نحن في الإعراب لا نذكر كل القواعد المتعلقة بالكلمة أي. لو قلت الآن صفة, وهي صفة وهو الصفة المشبهة لا اشكال لكن الإعراب هناك عرف درجة عليه النحات في الإعراب ينبغي الالتزام به حسن ثوابها كما تقول العبادة حسن ثوابها والمعصية قبيح عذابها المعصية مبتدأ مرفوع بالابتداء على رفعه الضمة قبيحا خبر مرفوع بالمبتدا وعلى رفعه الضمة وهو الصفه المشبهه كما تبدأ أن تقول قبيح على وجه عذاب فاعل قبيح مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره عذاب مضافة لها ضمير متصل أبدي على السكون في محل الجر مضاف اليه العبادة قبيح عذابها كما تقول العبادة قبوحة عذابها قبل وصف قبوحة فعل وفعل قبوحة يعني مثل وش قبوها فعل ماضي. لازم فعل ماضي مبني آه. على الفتح لا لا ما في إشكال إيش أبد أي سؤال تحتاج اسأل ها فأنت دا الصفة المشبهة أصلا تؤخذ من فعل ماضي آه. يعني تؤخذ من آه. تضاهي الفعل الماضي في العمل يأخذه من المصدر آه. ولكن تضاهي الفعل الماضي في العمل آه. وبهذا الشكل نكون قد أخذنا من العوامل اللفظية القياسية أربعة عوامل الفعل فصلنا فيه في الدرس السابق وأضفنا في هذا الدرس بعض المعلومات متعلقة به واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل قلنا من أين جاءت تسميتها صفة مشبهة أنها أشبهته في الدلالة على من اتصف بها كما أن اسم الفعل يدل على حدث ومن اتصف به وأشبهته في كونها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث وتفرد طبعا لكن فارفته أنها صفة دائمة صفة دائمة بينما هو دال على الحدوث اي نعم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإياك